يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُبْصَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنَّ تَبَوَّلُ لَهُ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِلِعْبَادِ قُل يَوُنِي بِبِقُ مُلَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَ بعضها من بعض والله سميعنا لي قَالَ تَمَرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ سميع عليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس انك ذكر انثى وانني اسميتها مريم ريته امنا الشيطاني رجم فتقبلها ربها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ جَدَّ يَدَهُ رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ